ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله البلك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت ألم <تصفيق> تر ربه أن آتاه الضار الكلك إذ قال الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أن أنا أحيي تَكُونُ وَلِيٌّ قَوْلُ أَنَا أُمِّي وَأُمِّي قَالَهُ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الذي كفر فينا المشريت فاه يا القلب والله لا يهدي القوم الضال والله لا يهدي القوم الضال